يَقُولُونَ اسْتَفْهَامًا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَهْدِ هُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ هُوَ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 نَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ وَمَا الله بغافل وَل إِ تَيتَ الذيذينَ أُطُكِتابَابَ بِقُلِّ آةِم مَا تَبعوقِ بِلَةَك وَما أَن تَ بتَابِع قبِلَتَهُم وَماَا بَعضُم بتَابِع قِبِ تَبع وَلإِن التَّبَعْتَ بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين